het is Allah op hun harten en op hun gehoor en op hun aandacht. van de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 dat is En ik En بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودعوا من دون الله إن كنتم صادقين.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 وَأَمَّا الَّذِينَ الذين كفروا فيقولون ماذا اللَّهُ الله بهذا مثلا 110. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 111. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 119. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ويسفك الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا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 119. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى وَمُرَّ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مِنْهَا جَمِيعًا فإما يَأْتِيَنَّكُم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وتنسون أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْنُونَ الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ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 العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 وَإِذْ وعدنا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم إِنَّكُمْ ظلمتم أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وَإِذْ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 129. فانفجرت منه اثنتا قَدْ عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فجعلناها نكالا نَكَالًا بين بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ لقومه لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَالٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يبين لنا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صفراء فَاقِعٌ لونها تسر النَّاظِرِينَ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 قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ ما كنتم تَكْتُمُونَ فقل اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 هي عند ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 فويل للذين يكتبون الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أَيْدِيهِمْ وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون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 وَإِذْ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون وَلَا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 110. ثم أنتم 119. ويقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 110. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيذناه بروح القدس 110. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أم فسك مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقل لم ما يؤمنون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بِأْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كنتم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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَلْ لا يؤمنون لَا يُؤْمِنُونَ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 واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا معلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من ايه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 111. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن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 119. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يُذْكَرَ يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خَائِفِينَ خائفين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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شَفَاعَةٌ ولا هم ينصرون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 وأهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين واركع السجود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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير 110. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنت انك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم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 قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عنده من اللَّهِ